يقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احل ولا يوثق وثاقه يا بيك راضيه مرضيه ائ الى ربك راضيه مرضيه ادخلني في عبادي ادخلني جنتي, وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد عليه أحد يقول أهلبت مالا لبدا يقول أهلبت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَيْدِينَا هُنَّ يَدَيْنِ وَأَيْدِينَا هُنَّ يَدَيْنِ تَرْنُقُ تَحَمَّلَ عَقَبَهُ تَرْنُقُ تَحَمَّلَ عَقَبَهُ وَمَا أدراك من وما أجراك من العقبه فك رقبه فك رقبه أو إطوام في يوم ذي مسربه أو إطوام في يوم ذي مسربه يتيما ذا يكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصدر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة